منخرج به حب ونبات وجنات الفاف إن يوم الفصل كان مقطعا يوم يُفخ في الصور يوم يُفخ في الصور فتأتون أفواج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 ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لا يتينا فيها احصابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا الحميم وما وسقا جزاءا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بايا فكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفاذا حداقنا او غَزَندِهَا قَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا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 اَمَنْ يَنْظُرُ الْمَرْءَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي